يَا أَبَرِّي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا انظر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون كلا انت تنسى قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويحذر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تك الله لقد اتركك الله علينا وان كنت لا خاطئين قال لا تسريع عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال لا تسريع عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبه بقميصي هذا فالبوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم وارسلوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العي قال ابوهم انني لا اجد ريحه يوسف لونا انت فمدوا